な حب الدنيا و ا, ر الد ا ر ل ر ي د とい「なしーだ وللامال ا فتحلي دروب ل أ ح ل ا م ت م س ا ح ة ولما القينا عينه ه ل د ي ن ه ا ل د ن ه وراحه ا ل أ م ا ل فتحل دروب لاحلام ت م س ا ح ة <موسوط> غريب ة الدنيا جمعتنا وبيقولوا عليه ارواحا نعيش الدنيا ب ا ل إ ح س ا س للسامح باقي ض ي طيب نشيل الهدف كل الناس اوجاع نريد يعزمنا نعيش الدنيا ب ا ل إ ح س ا س للسامح باقي ض ي طيب نشيل الهدف 「ありがとうございます」 「あしたの泣きっぱなし」「ずいぶんね」「ずいぶんね」 「私たちは一歩 y e a h